أنت تفرج كرباتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واتر بفضلك يا إلهي عيبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها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 أهلا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة مع حياة الحياة إي والله هي حياة الحياة حياة الحياة مع الله بستان الحياة جنة الحياة تكون مع الله ألم تتدبروا قول الله سبحانه وتعالى وتأملوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحياة الحقيقية حياة الإيمان حياة العلم حياة الهدى حياة النور حياة المعرفة هذه هي الحياة إخواني وأخواتي هناك من الخلق مع أن الله كرم الخلق هناك من الخلق من هو كالبهائم ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين قال بعضهم أسفل سافلين في النار ومنهم من قال نكس الله عقله وجعل عقله من بعد قوة يرجع إلى ضعف رب العالمين يقول عن البشر ولقد رمنا هناك لكن هناك من أهان نفسه فقال الله عن بعض الناس واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فأتبع من منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب تخيلوا بشر آدمي يمثله الله بالكلب كمثل الحمار يحمل أسفارا ومثل قوم مثل قوما بالحمير وقال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ينبغي علينا أن نخرج من هذه الحياة الضيقة أن نخرج من عيشة التعاس والشقاء ليست الفرحة في الطعام والشراب فحسب ليست الطعام ليست الحياة في الشهوات فحسب ليست الحياة في الأموال والمناصب فحسب إنما الحياة الحقيقية مع الله اسمع, اسمع استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نحن أحياء لا أنتم بعيدون عن الله فأنتم أموات أما الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى هو الحي اسمع وأن استغفروا ربكم استغفروا الله ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويقول تبدأ عليك تبدأ هذه الآية وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه طب لو استغفرنا وتبنا يا رب ورجعنا وأنبنا إليك يا رب كيف نعيش قال الله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يعني إلى الموت ثم يؤتك الذي فضل فضل في الآخرة يعطيك الجزاء العظيم هل أنت تشعر بهذه المتعة الدنيوية قبل فضل الله في الآخرة يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى في الدنيا ويؤتك الذي فضل فضل هل تشعر بهذه المتعة الحسنة هل تشعروا بها؟ نريد أن نكون أحياء وأول حياة هي حياة العلم نعم إخواني حياة العلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فعلمنا الله وهبنا السمع والأبصار والأفدة جل جلاله لكي نتعلم نعم الذي يتعلم دينه الذي يتعلم ويتدبر آيات القرآن الذي يتفكر في أسماء الله وآثار صفات الله سبحانه وتعالى الذي يتدبر في أمور العقيدة الذي يعيش مع تفسير القرآن الكريم الذي يعيش في سيرة النبي الكريم عن أمور دينه حياة العالم أكمل من حياة الجاهل نعم هناك حياة تسمى بحياة العلم العلم يا أخواني نور العلم يضيء لصاحبه هناك أموات الجاهل ميت والجهل قبل الموت موت لأهله نعم الجهل قبل الموت موت لأهله وأرواحهم قبل النشور قبور يعيشون قبور إنسان مظلم لو أننا أغ أغلقنا بابا على شخص في ظلام لا إذا أخرج يده لا يكد يراها ووضعنا بعض الأشياء في هذه الغرفة وقلنا لو قم فسر كيف سيسير سيضرب في هذه وتقع ويضرب في هذه وتقع لو أننا أتينا بمنديل وربطنا عين إنسان وتحرك بين أشياء سيضرب في هذه ويخبط في هذه هذه حياة الجاهل هذه حياة الجاهل واتقوا الله ويعلمكم الله نريد أن نستمع للدعاة والمشايخ نريد أن نقرأ عن الله وأن نقرأ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذا فحياة العالم من حياة الجاهل وهناك حياة تسمى بحياة الإرادة والهمة أين همته وأين إرادتك لماذا ططف نور الإيمان بالذنوب رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الزل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب حياة القلوب. وخير لنفسك عصيانها هناك يا حياة تسمى بحياة الإرادة والهمة ربيع رضي الله تعالى عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له تمنى علي قال أتمنى مرافقتك في الجنة أتمنى مرافقتك في الجنة همتنا همتنا ايه في أي شيء هل همتنا لخمس سنوات إلى الأهام هل همتنا لكي أبني بيتا عظيما هل همتنا أن نشتري صيارات لا نقلل من هذه الأشياء إنما نقول هذه الهمم هناك همم أعلى منها وإرادة أعلى منها وهي الهمة لكي نقترب من الله لكي نعيش مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لذلك إخوان العنكبوت في أول يوم يولد فيه يعتمد فيه على نفسه فيبني بيتا لنفسه بخيوطه أما الغراب أكرمكم الله فلا يسقط إلا على الجيف وأما الأسد فإنه لا يأكل إلا الشيء الحي الطازج بالنسبة له أشياء وهمم متفاوتة والبشر هممهم متفاوتة فانظر إلى همتك إلى رضوان ربي مبتغى أدعوك ربي تفرجك صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد وأرجو من الله أن أكون أنا هذه همة الرسول عليه الصلاة والسلام مكان ليس إلا لواحد وهو لمحمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فلم يخلق رب العالمين أكرم ولا أعز ولا أحب من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعلى همة وأعلى إرادة في المسابقة والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى هي همة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك حياة تسمى بحياة الإرادة بحياة الهمة لكن الكسل والخمول والضعف والفطور والتراجع والتقاعص هذه ليست حياة تعالى ادخل حياة الحياة مع حياة الأخلاق نعم إخواني فإن الكريم يحيا حياة أحيا من البخيل البخيل بحول أموال يخاف على الجنيه يخاف على الريال يخاف على الدرار أما الكريم فإنه ينفق وينفق الله عليه ما عندكم ينفد وما عند الله باق فحياة الكريم أكمل من حياة البخيل حياة صاحب الأخلاق أكرم من حياة سيء الأخلاق لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق نفقة من لا يخشى الفقر حياة الشجاع أكمل وأتم من حياة الجبان الجبان يخاف. إذا سمع صوتا يخاف إذا يخاف من كل شيء أما الشجاع فإنه يحيى حياته ويحيى عمره أما الجبان فإنه يشعر بالموت في كل لحظة من لحظاته حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان. نعم، حياة العفيف العفيف أكمل من حياة صاحب الرذيلة. صاحب الرذيلة مهان. صاحب الرذيلة أظلمت عليه نفسه. أما صاحب العفة مرفوع الرأس. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في كل الأخلاق قال إنما بعثت لاتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق هناك حياة تسمى بحياة الأخلاق تعيش مع الأخلاق الفاضلة ولذلك قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم هناك حياة للأمين يعيش الحياة أكمل وأتم من الخائن نعم أمين وليس بخائن فالله الله في مثل هذه الحياة هناك حياة أخرى حياة فرح والسرور حياة الفرح والسرور الإنسان كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون هناك من يجمع الأموال فيفرح ينال على شيء يناله شيئا من الدنيا فيفرح وهناك من إذا فعل الطاعة يفرح لأنه يشعر بقرب الإله منه لأنه يشعر بسعادة يهبها له ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم يا إخوة ويا أخواتي من اقترب من الله شعر بلذة لا تستطيع العبارات أن تصفها إنما شيء يتذوقه القلب وتعيشه النفس وتطرب به النفس اسمع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اسمع حتى أحبها فيكسبه الله الفرح والسرور حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش به وكنت رجله الذي يبشى عليها وليست ألني لو أعطينا ولليست أذني لو أعيذنا لكن خذوا بالكم في الحديث من تقرب مني شبرا هو تقرب شبرا تقرب الله منه ذراعا هو لما تقرب شعر بلذة الصيام شعر بلذة الطاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يشعر بلذة في الطاعة كان يقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا كده أرحنا بها يا بلال يقول عليه الصلاة والسلام عنده غم عنده كرب عنده أي شيء يهم صلى الله عليه وسلم مجرد أن يدخل إلى الصلاة إن كشف الهم ليه أصل النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياة الحياة النبي عليه الصلاة والسلام دخل جنة الحياة لكن بعضنا يدخل إلى الصلاة ويخرج من الصلاة وهمه هو همه وكربه هو كربه ما تغير شيء لماذا؟ لأنه لم يدخل جنة الحياة ولم يعيش حياة الحياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة أتدري ما معنى هذه العبارة يعني تستقر عيني ويطمئن قلبي ويهدأ بالي إذا دخلت إلى الصلاة إذا تلبست بالعبادات من تقرب شبرا شعر بلذة القرب فيتقرب الله منه ذراعا فحينما يشعر باللذة يتقرب أكثر فينقله هذا الشبر إلى الأكثر فيتقرب ذراعا فيتقرب الله منه باعا فيأتي يمشي فيهرول الله له وهكذا في قرب وفي قرب مع الله سبحانه وتعالى حتى يعيش حياة الحياة يعيش مع الله يعيش مع الله إخواني نريد أن نحيا حياة الحياة بالعلم وبالإرادة والهمة وبالأخلاق الطيبة وبالقرب من الله والفرح والسرور أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم رضوان ربي مبين